119. يا أيها الرسول لا يحذنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم 117. ومن الذين آدوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا 118. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه 119. يقولون إن أوتيتم هذا فاخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يريد الله فتنتهم فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد في الدنيا خذ ولهم في الاخره عذاب ثم يَتَكَالُونَ لِلسُّحْفِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ 119. إن الله يحب المقسطين 110. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين 111. فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ 117. والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء 118. فلا تخشون الناس وخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا 119. ومن لم يحكم بما اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ 112. والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص 113. فمن تصدق به فهو كفارة له 114. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون 117. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى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 111. ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق 112. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا 113. ولو شاء الله لجعلكم أمنا وَتاحدَةَ وَل لابِل وَكُم في متكُ فَستَبقُ الخَرات إ الله مَجكُم جم فَونَّكُ بمكُ تُم فيِيه تَختَِفُون وَأَنحقُ بَنَهُ 119. ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك 110. فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض